استقموا لله تعالى ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما اصابكم ان ذلك من عزم الامور ان المعروف اذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتراصي فيه ضاع واضمحل فانهدم بذلك جانب من دينكم وصار العمل بهذا المعروف بعد ذلك منكرا مستغربا بين الناس وان المنكر اذا لم ينهى عنه ويحذر الناس بعضه ويحذر الناس بعضهم بعضهم بعضا شاع وانتشر بين الناس واصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب وقيس ذلك يا عباد الله قيسو ذلك بما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم فاصبحت الان بينكم وكانها امر معروف لا ينكره الدين ولا ينكره العقل ولا العرف ان كثيرا من الناس لا يشكون في فرضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ينكرون في فائده له للامه ولا في ولا في فائده له للحاضر والمستقبل ولكن يتقاعس كثير من الناس عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما تهاونا وتفريطا واما اعتمادا على غيرهم وتسويفا واما ياسا من الاصلاح وقنوطا ومن يقنط من رحمه ربه الا الطغيون واما جنبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا والله عز وجل يقول انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تقافوهم وخافوا ان كنتم مؤمنين ايها المسلمون ايها المؤمنون ان تخويف الشيطان اياكم او وليائه او تسليطه عليكم لا ينبغي ان يمنعكم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان ذلك امر لا بد منه الا ان يشاء الله عز وجل امتحانا من الله وابتلاء ان الامر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل كما قال الله تعالى في وصف خاتمهم وسيدهم يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر فاذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائما مقام الرسل فلا بد ان يناله من الاذى ما يناله كما قد نال الرسل ولقد لاقى الانبياء والرسل من اقوامهم اشد الاذى واعظمه حتى بلغ ذلك الى حد القطف قال الله عز وجل ان الذين يفترون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس تبشرهم بعذاب اليم استمعوا ايها المسلمون استمعوا ما جرى للرسل الكرام هذا اول الرسل نوح عليه الصلاه والسلام لبث في قومه الف سنه الا 50 عاما يدعوهم الى الله يامرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر فكان ملائهم واشرافهم يسخرون منه ولكنه عليه الصلاه والسلام صامد في دعوته يقول لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْزٍ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ قَرِيبٌ حَتَّى قَالُوا مُتَحَدِّينَ لَهُ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَ فَنَاثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَوَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَالُوا مُهَدِّدِينَ لَهُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ أي من المقتولين رجما بالحجاره وهل ثناه ذلك عن دعوته ما زال يدعو الى الله حتى فتح الله بينه وبين قومه فانجاه والذين امنوا معه واغرق المكذبين له وهذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن وامام الفنفا لبث في قومه ما شاء الله يدعوهم الى الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او احرقوه فما تنا ذلك عزمه ولا اوهمه عن دعوته مضى في سبيل دعوته الى ربه بعزم وثبات وعاذل منكرهم بيده فغدا الى اصنامهم فكسرها حتى جعلها غدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يعتى به ليوبخوه على أعين الناس فيشهد الناس ما يقول فهل جبنا أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم كلا كلا ذال قال لهم موبخا اف تعبدون من دون الله اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افتل لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون فعزموا على تنفيذ ما هددوه به قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين فاضرموا نارا عظيمه والقوا ابراهيم فيها وهي شد ما تكون الشقاده ولكن رب العزه خالقها ومن بيده ملكوت كل شيء قال لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم فكانت بردا لا حر فيها وسلاما لا اذى فيها فهل نال له هل نال له ما اراد به قومه هل احترق في هذه النار وهذا موسى صلى الله عليه وسلم ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار دعاهم موسى الى الله العلي الاعلى وقال له اني رسول رب العالمين فقال فرعون ساخرا به وما رب العالمين وقال لملئه قال لملئه ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ثم توعد موسى قائلا دا اين اتخذت الهاا غيري لا اجعلنك من المسجونين فهل خاف موسى من ذلك هل وهنت عزيمته عن الدعوه الى الله عز وجل بل مضى في هذا حتى بين لفرعون ما يه من الايات ما يهتدي به اول الالباب ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره وقال مهددا موسى بالقتل ومتحديا له ان يدعو ربه قال اي فعون ضروني اقتل موسى وليذهب ربه اني اخاف ايوبت أن الذينكم او ان يظهر في الار الفساد وقال لوزيره هامان فاخرا بالله عز وجل يا هامان ابن لي صرحا العلي ابلوا الاسباب اسباب السماوات فاطلئ الى اله موسى واني لا اظنه كذبا ولكن ولكن موسى صلى الله عليه وسلم صبر صبر صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه فماذا كانت النتيجه كانت الى ان النتيجه ان فرعون وقومه كانت النتيجه ان فرعون وقومه اصابهم ما ذكر الله انهم كنت مغرقون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعِيمٍ كَانُوا فِيهَا فَاقِهِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ وَهَذَا عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ آلِ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ تَكَّذَّبُوهُ وَرَمَوْا أُمَّهُ بِالْبُغَاءِ أَيِ الزِّنَا وَقَالُوا إِنَّ مَرْيَمَ وَحَاشَاهَا مِمَّا قَالُوا قالوا انها زانيه وعزموا على قتل عيسى عليه الصلاه والسلام واجتمعوا عليه فالعق الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وقالوا اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله قال الله تعالى مكذبا لما ادعوا لما ادعوه من القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 هل سلم من الاذا في دعوته الى الله وامر به بالمعروف ونهيه عن المنكر لا بل فاله صلى الله عليه وسلم ناله على ذلك من الاذ القولي والفعلي ما لا يصبر عليه الا من كان مثله ولم يسنه ذلك عن دعوته الى الله عز وجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى عباده الاله الواحد فقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لا شيء بجاب وكان كانوا اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد لا يضلنا عن الهاتنا لولا ان صبرنا عليها وقالوا يا ايها الذين اسدل عليه الذكر انك لمجنون وقال الظالمون انت تتبعون الا رجلا مسكورا ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فادى النبي صلى الله عليه وسلم بكل الالقاب السوء والسخريه ولم يقتصروا على ذلك بل اداه بل ادوه بالاذى الفعلي فكان ابو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاره كان هذا العم المنكر للصله كان يرمي بالقدر على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول يا بني عبد مناف اي جوار هذا وفي صحيح البخاري ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال قائل منهم ايكم يذهب الى جذور ال فلان اي الى ناقته فيجيء بسلاها ودمها وفرتها فيضعه على ظهر محمد اذا سجد فذهب اشقل قوم فجاء به فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفين قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعه فجعل أبو جهر ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ساجد تحت الكعبة ساجد تحت الكعبة لا يرفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمه فتسعى وهي جويريه حتى القته عنه فلما اقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سما فلانا وفلانا وفي صحيح البخاري ايضا عن عبد الله بن عمر بن العاص قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيث فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكب عدو الله ودافعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم ولما اشتد به الاذى من قومه خرج الى الطائف رجاء ان يؤوه ويمنووه من قومه فلقي منهم اشد ما يلقى من اذى وقالوا له اخرج من بلادنا واغرو به سفها يطفون له في الطريق ويرمونه بالحجاره حتى ادم وعقبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استفق الا وانا بقرن السعالب ايها المسلمون هؤلاء الخمسه هم افضل الرسل هم اولو العزم من المرسلين ومع ذلك نالهم من الادامه نالهم بالدعوه الى الله عز وجل وما احلى الدعوه وما احلى ما ينال العبد من من الدعوه الى الله عز وجل اذا اصيب الانسان في الدعوه الى الله وفي الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر اذا اصيب بذلك كانما هو في رضا الله عز وجل وما احلى المصائب اذا كانت في رضا الله عز وجل ما أحلاها إذا كان الإنسان لم يصبه ذلك إلا بسبب قيامه بما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون إن هذا الصبر العظيم على هذا الأدى الشديد الذي لقيه نبينا محمد رسول الله وإخوانه من أولي العزل لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الداعون إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اللهم انا نسالك في مقامنا هذا يا منان يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا اكرم الاكرمين ان تجعلنا من الدعاة اليك على بصيرة وان ترزقنا الصبر على ما ينالنا في ذلك وان تجعلنا ممن يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر انك جواد كريم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين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 وعلى اله واصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدل فجر وانور وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها الناس فان الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريق الرسل الكرام عليهم الصلاه والسلام هي الطريق الموصل الى الجنه ولا تظنوا ايها الدعاة ايها الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر لا تظنوا ان هذا الطريق مفروش بالورد والريحان انه والله طريق وعر انه طريق صعب يحتاج الى صبر والى احتساب الاجر من الله عز وجل والى ان ينسى الانسان نفسه في ذات الله عز وجل ايها المسلمون إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات فلابد لمن سلك طريق الجنة أن لسلك تلك المكاره لوعورتها وطولها ولكنها يسيرة على من يسره الله عليه على من يسرها الله عليه فإن الإنسان إذا احتسب ونوى بدعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر نوى بذلك إقامة دين الله إقامة دين الله وإصلاح عباد الله سهل عليه الامر وتيسر وصار ما يناله في ذلك حلاوه يريد بها الاجر عند الله عز وجل ولكن لابد للداعيه من امرين لابد له من امرين ان لم يتحل بهما فانها تضيء فان ان دعوته تضيع فائدتها الامر الاول ان يكون على بصيره وعلم حتى يكون كما قال الله تعالى فحتتى يكون كاثباء النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق بذلك متابعته قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فاذا لم يكن الداعي الى الله او الامر بالمعروف والناهي عن المنكر اذا لم يكن على بصيره وعلم صار ما يفسد اكثر مما يصلح وصار مننا يقول على الله بغير علم ولقد رفع لي رجل سؤالا في هذا الاسبوع يقول فيه ان رجلا من الناس قام فينا وقال ان الذي يستمع المواعظ او يستمع الخطب من الاشرطه المسجله انه قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب انظروا الى الجهل ايها المسلمون يستنوي الانسان الى المواعظ بالطريق الذي منن الله بها علينا في هذا العصر وارى انها من نعمه الله لما فيها من تقييد العلم وحفظه وسهوله حمله هذه الاشرطه التي تسجل فيها العلوم الشرعيه والخطب النافعه يقول عنها هذا الواعظ الجاهل يقول انها من كبائر الذنوب وانا اقول له اقول له ان فتواك هذه هي التي من كبائر الذنوب لانك فقيت على الله ما لا تعلم وقد وقد قرن الله القول عليه بلا علم قرنه بالشرك فقال سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حتى قال ابن القيم رحمه الله ان القول على الله بلا علم مضرته اكبر من مضره الشرك ايها المسلمون ايها الواعظون ايها الغائرون على دين الله اياكم ان تتكلموا في دين الله بما لا تعلمون فانكم اذا فريتم كذبا فانما تكذبون على ملك الملوك الذي يعلم السر واخفى واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكيف بمن كذب على الله عز وجل وقال ان الله حرم هذا واحل هذا وهو لا يعلم ولم يبن ما قاله على على بصيره ان من الناس من تاخذه الغيره في دين الله فيحرم ما احل الله ذاعما انه بذلك يحمدن الله عز وجل ولكنه بذلك يسيء الى دين الله تعالى اكثر مما يكون مصلحا فيه فاتق الله ايها المسلم لا تق ما ليس لك به علم كما قال ربك ولا تق ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا فلا بد للداعيه الى الله والامر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد ان يكون على بصيره فيما يدعو اليه وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه والا كان ضرره على عباد الله وضرره في دين الله اكبر من نفعه واشد اما الامر الثاني فان يدعو الى الله تعالى بالحكمه وهي ان يضع الاشياء في مواضعها وهي ان يضع الاشياء مواضعها وان يقدر الامور بتقديرها فليس خطاب الجاهل فخطاب المعاند وليس خطاب الانسان المستعد للقبول فخطاب الانسان المستكبر فلكل فلكل مقام مقال ولكل حال امر يليق بها واذا اردت ان تعرف كيف كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم فتامل مثلين الكرهه ما لك الان اما المثل الاول فانه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امراهي في رمضان وانا صائم اي جامع زوجته في رمضان وهو صائم وهذا بلا شك ذنب عظيم ولهذا أوجب الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أغلب الكفارات قال هذا الرجل هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك قال وقعت على امراتي في رمضان وانا صائم هل وبخه النبي صلى الله عليه وسلم هل فقهه هل نهره أبدا سكت بل قال له اعتق رقبه فقال لا اجد ثم امره ان يصوم شهرين متتابعين فقال لا استطيع ثم امره ان يطعم 60 مسكينا فقال لا اجد ثم جلس الرجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به يعني اطعمه 60 مسكينا فقال يا رسول الله اعلى افقر مني والله ما بين لابتيها يعني ما بين لابتي المدينه وهما حركاها والله ما بين لابتيها اهل بيت اقوى مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه او انيابه ثم قال لي الرجل خذ هذا فاطعمه اهلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يقول انه هلك ورجع من النبي صلى الله عليه وسلم غانما بطعام لأهله هذه الدعوه التي تدخل القلوب وتبهج النفس وتدخل السرور والرضا والانشراح بنعيم هذا الدين وشرائع هذا الدين اما القصه الاخرى فرجل كان لابثا خاتما من جهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمد احدكم الى جمره من نار يلقيها او قال يضعها في يده ثم نتع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فطرحه في الارض ليست ليس هذا الاسلوب مع هذا الرجل كالاسلوب مع الرجل الاول مع ان الرجل الاول فعل امرا عظيما فطرح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك ان تفع به قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه على الارض اذا الحكمة ان تضع الاشياء مواضعها وان تقدر الامور بمقاديرها وان تستولي باسلوبك وبدائتك على عقول الناس وقلوبهم قبل ان ياخذك الحماس والغيره فتنتهره وتوبخهم فان الانسان اذا قابل غيره بمثل بمثل هذا الاسلوب اعني باسلوب التوبيخ والتسفيه والكهر والنهر فانه ربما ينفر ذلك ويستكبر وتاخذه العزه بالاثم فيقول في دين الله ما هو اكبر من معصيتي اسال الله تعالى ان يجعلني واياكم من الدعاه اليه الى بصيره واعلموا ايها المؤمنون ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فعليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الى الله مروا بالمعروف انهوا عن المنكر لا تحقروا شيئا لا تيئسوا ان القلوب بيد الله عز وجل بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء ولقد سمعنا ولله الحمد ان كثيرا ولا سيما من الشباب هداهم الله سبحانه وتعالى على ايدي المخلصين الدعاة والامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يسلكون الامور مسالكها ويافون البيوت من ابوابها فاسيروا ايها المسلمون على ذلك لا تجبنوا لا تخافوا لا تيئسوا لا تهملوا لا تهاونوا حتى في ابنائكم وبناتكم واهليكم واياكم ان تكونوا من شرار عباد الله الذين اذا راوا في ابنائهم او بناتهم راوا استقامه اخذوا يهزؤونهم ويحقرونهم في البيت حتى يغرقون عليهم البلاء